اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه خصوصا العلماء الاعلام أما بعد فهذه رساله لطيفة في أصول الفقه سهلة الألفاظ واضحة المعاني معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل المعاني نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها إنه جواد كريم تعريف أصول الفقه فصل أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل وهذه الدلائل نوعان كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره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 وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام فصل الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه والحرام ضده والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والمكروه ضده والمباح مستوي الطرفين وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة وإلى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع وأمر إيجاب أو استحباب وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراها فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات وإلى الشر فتلحق بالمنهيات فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام ووسائل المكروه مكروه فصل الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه والإجماع والقياس الصحيح وهما مستندان إلى الكتاب والسنة فالفقه من أوله إلى اخره لا يخرج عن هذه الأصول الاربعه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 من أحسن ردها إلى هذه الأصول الاربعه فصل في الكتاب والسنة أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم وهو المقرؤ بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وأما السنة فهي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل عليه الحكم في محل النطق وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل عليه الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه او بمفهوم المخالفه اذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف او شرط فيه شرط اذا تخلف ذلك الوصف او الشرط تخلف الحكم والدلاله من الكتاب والسنة ثلاثه اقسام دلاله مطابقه اذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى ودلاله تضمن اذا استدللنا باللفظ على معناه ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابئ ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به فصل الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة والحقائق ثلاثة شرعية ولغوية وعرفية فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم وقد يصرح الشارع بإرجاء هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية فصل ونصوص الكتاب والسنة منها ما هو عام وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة وذلك أكثر النصوص ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر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 ونظير هذا أن منها محكما ومتشابها فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم ومنها ناسخ ومنسوخ والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين الذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لأنه أمر أو نهي للأمة وحمل فعله على الخصوصية له فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره فصل وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثه فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين النصوص وجب الحاقها بها في حكمها لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره وهو مؤيد للنص فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له فصل قواعد وضوابط فقهية أخذها الأصوليون من الكتاب والسنة وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها احكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها فمنها اليقين لا يزول بالشك أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن وقالوا الأصل الطهارة في كل شيء والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق إباده حتى يتيقن البراءه والأداء ومنها أن المشقة تجلب التيسير وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها ومنها قولهم لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكليه وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه وأمثلتها كثيرة جدا وكذلك محتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها ومنها الأمور بمقاصدها فيدخل في ذلك الإبادات والمعاملات وتحريم الحيل المحرمه مأخوذ من هذا الأصل وانصراف الفاضل الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل وصورها كثيرة جدا ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح ومن ذلك قولهم لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانئها وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كثير فمتى فقد شرط العباده أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي وبأصل التتبؤ حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها وكذلك شروط المعاملات وموانئها والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام متى وجدت وجد الحكم ومتى فقدت لم يثبت الحكم ومن ذلك قولهم الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب فما خرج عن ذلك فليس بإبادة ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا ومنها إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع ومنها الواجبات تلزم المكلفين والتكليف يكون بالبلوغ والعقل والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المتلفات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 الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك والأمر والنهي يقتضيان الفور ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أن يستحب عند وجود سببه والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته وألفاظ الأموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشر والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق كلها تقتضي الأموم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 إلا إذا دل دليل على أنه خاص به وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل المسائل قسمان مجمع عليها فتحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال وقسم فيها خلاف فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المنازع هذا في حق المجتهد والمستدل وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم والتقليد قبول قول الغير من غير دليل فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال كما ذكر الله الأمرين في قوله وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والله أعلم وصلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم